بسم الله الرحمن الرحيم الف لام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 ولقد أرسلنا من قبلك في شيع لولين وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين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 لَقَالُوا إِنَّمَا سُكْرَةَ بِصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلَ اللَّهَ فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوَجَ وَزِيَّنَهَا لِلْنَاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ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 قال يا إبليس مَا لك ألا تكون مع الساجدين قال لم كل أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون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 إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام نامنين ونزعنا ما في سدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب لليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال ان منكم وجلون قالوا لا توجلنا نبشرك بغلام عليم قال ابشروتموني على ام السني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين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 إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء للوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بلجئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع دبارهم ولا يلتفت منكم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تامرون وقدينا اليه ذلك لم را ان دابرها اولئك مقطوع مصبحين وجاء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 إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب ليكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وَآتَيْنَاهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَنَا مِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل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 وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنذِرُ الْمُبِينِينَ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ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 أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده آنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات ولارض بالحق تعالى عما يشركون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 وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جائر وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لكم منه شراب ومنه شجر ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون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 إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها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 افَمَن یَخْلُقُ کَمَن لا یَخْلُقُ أَفَلا تَذَکَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللهُ یَعْلَمُ مَا تَسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أمواتا غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إله كم إله واحد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 الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي أمر ربك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 وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شيء مَا ولا مِنْ دُونِهِ مِنْ نَحْنُ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 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يَخْسِفَ الله بهم الأرض أَوْ ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو ياخذهم على تخوف فإن ربكم لرءوف رحيم أولم يروا مَا ما خلق الله من شيء